ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارف منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين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 اللهم وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية اللهم وأسبغ عليه وعلى ولي عهده بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم وكاشف الغم رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا إله إلا أنت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 أنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنعنا بذنوبنا فضلك، اللهم بذنوبنا فضلك، برحمتك يا أرحم الراحمين.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 رب عمل يقربنا إلى حبك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 نا ورحمنا واعتق رقابنا من النار، اللهم جعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، اللهم جعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا انت كما افنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين